وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم فِي غفلة وهم لا يؤمنون إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.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 وخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له